بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف قاف المجيد والقرآن المجيد بل عجب أن جاء فقال الكافرون آذا شيء عجيب بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد ارىه دائره ما تنقص الارض منهم قداللنا ما تنقص الارض وعندنا كتاب حفي وعندنا كتاب حفي بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ بَلْ كَذَّبُوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها و... والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي كتاب صيره وذكرى لكل عابد منيب كتاب صيره وذكرى لكل عابد منيب ونزلنا من السماء ماء ام باركا به جنات وحب الحصيد من الحصير وان نخل باسقات لها ظل نضير وان نخل باسقات لها ظل نضير رزقا للعباد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم قبل نوح واصحاب الرس وثمود وعد وفرعون واخوان لوط وعد وفرعون واصحاب الايكه وقوم تبع واصحاب الايكه وقوم تبع كلهم كذبوا الرسل فحق وعيد كلهم كذبوا الرسل بالخلق الاول بل أم في لبس من خلق جديد بل أم في